بسم الله و على رسول الله السلام عليهم و السلام عليكم فضل الله سبحانه وتعالى فيلمنا عن اهمية معرفة الله عز عن اهمية معرفة الله عز وجل باسماء و التي عرفنا بها نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلمة عن هذه الفوائد واثرها التربوي عليك في حياتك وعلى واثرها الدعوي لكن انت مع مدوينك لفكر يعني اول ان كان حضر وكلمة بعد كده عن اول مرة عن اسم الله الرحمن الرحيم لان هذا هو اول اسماء التي عرفنا الله عز وجل بها نفسه في كتاب في كما ذكرنا ثم تكلمنا عن اسم الله الولي وكيف ان الله عز وجل هو ولي المؤمن وكيف ينصرهم الله عز وجل في الحرب على الحداث ويتولىهم بنصرته وان الله عز وجل هو ولي هذا الدين وهو الذي يتولى نصرته الله عز وجل سبحانه وتعالى وان الله عز وجل هو ولي المؤمن وولي التوادين وولي المؤمنين إذا هموا بالمعصية وكيف يتولهم ويعصمهم من الوقوع في المعصية إذا هموا بها والله جل يتولى المؤمنين بعد المعصية بان يغفر الله ويتوب عليهم وكلمة تفصل بهذا الكلام دور المفاكر أقول لك الحاضر بعد كتابة إن شاء الله هتكلم مهاردة عن اسم الله التواب اسم الله التواب من أجل الأسماء التي يعني يجب على العبد أن يتعرف الله جل الله لأن التوبة فرض على كل مؤمن. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفليحوا فإذا كل مؤمن طلب بالتواب وحنا أصلنا أصل في الأول المعاملة فرع عن المعرفة وانت لو لم تعرف أن الله جل هو تواب يصعب جدا أن تتوب إلى الله جل. وجل وانه المسال حتى وقتا فأنت لو لم تعرف الله عز وجل بكل التواب يصعب جدا أن تستحضر التوبة وأن تستشعر معاني التوبة وأن تتوب إلى الله توبة صحيحة لده ممكن تتوب بله التوبة غير صحيحة هي تعالى العبد أنك تضحك عن نفسك لكن كي تتوب توبة صحيحة لا بد أن تتعرض على الله أز يجل باسمه التواف التوبة في اللغة هي الرجوع التوبة هي الرجوع والتوبة هو الرجوع أيضا طيب إذا هذا الاسم يطلق على العبد ويطلق على الرب يعني كنه نقول إيه فلان تواب أو العبد الفلاني تواب ويوصف العبد بأنه تواب وكذلك الله عز وجل يوصف بأنه تواب إذ الفرق من كلمة التواب أو اسم التواب أو صفة التواب تحق العبد وصفة التواب تحق الرب سبحانه وتعالى التواب من العباد هو الذي يتوب أن يعود إلى الطاعة بعد المحفظ لكن التواب تحق العبد الجل معناه إباره ان الله عز وجل يعود في معاملته نلعب من العقوبه إلى المعافاة ومن الغضب إلى الرضا كل هذه العودة أنا يعاملك بالإحسان هذا هو إيه؟ معنى التوبة في حق الله هذا الله أعجل وصف بأنه قابل التوبة بصورة ايه غافر غافر وقابل التوبة قالوا يعني قابل التوبة فلك لك قابل التوبة لها عدة معنى التوبة دي هي ايه أم التوب قال لك ان هي النظر قابل التوب اللي هي التوبة يعني كل ما جاء من التوب اقبله اللي هو التوبه او قابل التوب قال زي اللوز ولوزة جمع التوبة زي من اللوز جمع لوزة فقابل التوب يعني مش قابل لو مرة مرة لو فضلت عمرك كلما الله عز وجل لو كل اهل الأرض عددهم وعدد عدد ايامهم و لحظاتهم زنوب ثم قبل الله عز وجل فمهما كانت التوبة كثيرة الله عز وجل يأتبذها مش ليست كثيرة إذا كانت زنوب كثيرة فالله عز وجل يتوب على العباد قولك العباد بعد الذنب واحد من ثلاثه عند الاعتذار يعني متوبة واحد الذنب هي من حاجة من إما منكر ولكن أنا ما عملتش هذا يمين زي العبد اللي قالت يوم القيامة الله يقربه لذنوبه فيكون ايه لا عرضه شيء الا من نفسي وينكر الله ذل يختم عليه ايه وتشهد عليه سمعه وبصر يشهد عليه او مبرر يعني هو اه يقولك اه انا فعلا عملت بس اصل كان وما كانش واصل حصل واصل الفتن والشوارع انت مش عارف الناس عايشه ازاي انت ما بتشوفش اللي عملته انت ما دخلتش سايبر قبل كده انت ما شفتش خمارات وهكذا فايه كل ما ايه يعمل الزنب أو بس يبرر ده الاتنين دون مش تائبين التالت ده هو التائب من هو التائب؟ التائب هو من إذا فعل الذنب اعترف بزنب ما يبررش لا أنا غلطاهم ثم عاد من هذا الذنب إلى التوبة يا الله يا صاح وإلى طاعة اللهم قبل نتكلم عن اسم الله التواب وهي عن تفزيل أكثر وغروضه في القرآن لابد أن تعلم بعض المحسين حول التوبة السائل حبيب الله قال الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله ظل يحب يحبك لذلك يعني من اعظم ايامك علاقه بالله في اول ايام لذلك يعني كما روي انس بن بكر كان اذا راى بعض المسلمين يبكي فكان واهن ايام البدء يبكي يعني طبعا انت لسه بتجيء بس برضه بكاء زمان يعني هو بيقول واهن ويمكن في طول الوقت واهن وما حاجة حاجه يعني انت تشوف حد جايبك بتقول اه ما ين بس وتبقى مش عارف تعمل انت تعمل ايه لكن هو كان يقول واهن ويبش فاقعم ايامك لذلك تجد الفتحات مع التائبين دايما التائب, التائب. تلاقي مثلا ايه بيرى رؤى بيوصل لقطاع اول درس يحضر ويحس ان هو حركه يعني خالص اول ما كان يجي يحضر دروس مثلا يلاقي يجي نزل الدرس يلاقي واحد بيقول له انت راح فين وصلت تأثير من الله مش كرامات، أخذنا كرامات صعقة مش كرامات، زي زي اسمها من الله، فإيه يلاقي في تأثير في حياته؟ التائب دائما ايه معاملة خاصة، لأن التائب حبيب الله، كذلك الله جل يفرح بالتائب، كما في الحديث، في أكثر من حديث من حديث مسلم الله أشد فرحا بثوبة أحدكم من أحدكم بضلته إذا وجدها يعني ما واحد يثوب الله الله جل أشد فرحا بهذا التائب من واحد كنت في الصحراء وفيه رواية سلاح حديدة يعني إن كنت في الصحراء كان معه بعير عليه طعامه وشربه ثم انثلت البعير جرت وطبعاً صحراء لا شيء يتوقفه ولا في حد ينجيله ولا معه انضيله مش اي حاجة ولا مش شبكه اصلاً حتى لو معاه فالايه البعير جرت يستنى طب همشي الزائد مميش هي تاختب طيب هاي. يعني افضل, إفضل بقال فالله انا هاو في الصحراء هيكل ويشرب ايه مميش البعير على الصف طونسر طب هيعمل ايه ف فجلس ينتظر الموت احس خلاص بقى الايه انا كده كده ضايع بدل بقى ما ايه ما يموت حته سبعته كل ولا ايه يطلع وحش عليا ولا اي حاجة انا اقعد حته ضلمه كده وفي رواية ان هو ايه حفر قبر وقعد يقضي عشان ايه يموت فالهو الهواء يردموه يبقى, يبقى يبقى دفن وخلاص يعني بدل ما يتبادل وبيسمه يتبادل دفن نفسه فهو في هذه الحال في رواية نوم. روايه فوجد البعير عند أخي فأخذ بالخضام خضام هو سلبا لي إيه فأبت البعير فمثل الخضام عشان البعير ايه يمشي مرة تاني وفي رواية ان البعير جرى فإذا بجزء شجرة فتعلق البعير تعلق خضام البعير البعير بيجري وخصام ايه مدلل على الارض جنبه فأنا الخضام تعلق فيه في هذا البعير فكل نتائج الله عز وجل الله عز ألقى في طريقه جزع الشجرة ثم لما تاب أخذ الله عليه الخطم يعني دايما في اي كده ان هو ايه يعني تلاقي مثلا ايه واحد يحكي كتير يعني ممكن سمعت كتير يقول لك ايه انا في مره في واحد ولكن انا كنت ايه بعمل كل المعاصي مش وبعدين انا دايما وانا بذاكر بشغل ايه جنب شريط اغاني اي حاجة بيقول في مرة انا قاعد بذاكر كل منها طول يعني شفت ايه فبحط الدعاء فسبته شغال بذلك فبيقولت قصبت جدا مع ايه مع الشريط وتهزت يعني جدا بالدعاء وبالبوكات بتاع العين فالاذان المغرب جدا فنزلت اصلي ولا عمري ما ايه ما دخلت المغرب اصلا يعني دول نازل ونزل فرد الشارع وده راح عند مروان المدري ده اصلا دخل يعمل ايه بيقول دخلت اصلا وبيقول انا اصليته ما اعرفش ما في دخلت وصلاه يعني فالشاهد يعني مين اللي القى الشريط ده في طريق الرجل ده؟ الله اكبر كذلك كتير بقى قصص كتير لو انكم مشوا القصص وكل واحد مننا اصلا هيلاقي وحاجات زي كده حتى لو هو مش فاكر ربنا اخذ بخطام وعلق في في طريق هذا الجيل في تاني حاجة ما ياتي يأخذ الله سجل بالخطامة وانه مثلا يلاكذ بالخطامة يعني يا الله زل إذا تبت زي موضع تاني بحضر معاملة كذلك لنصرف عنه السوء الحشان إنه من أحباد ذلك ربنا يصرف عنه السوء الحشان انت لو صادق هتلايه المعامله دي هتلايه إن, ان مجرد ما ترجو وتصدق في طلب رضا الله نعمل تانيه هتلاقي المشاكل التي تشغل ومشاكل أنت لا تعرف أولها وآخرها التي بتوصل وهتلاقي حاجات أنت لا طاقة تلك بها بتمتهي ومنتهى لسهولة ومن غير أي, أي مشاكل ومن غير ما تعرف دي جاء 80 ولا رحت ازاي ولا جاءت ازاي سبحان الله يعني كثير حتى قصص مش عايزين نحتاجها فالمهم الشاهد فايه فعلنا بس الكلام ده وكلام النبي صلى الله عليه يعني من القصص دي كثير صلى الله عليه سيدنا عكرمة سيدنا اكلمة تابذي سيدنا اكلمة بعد اما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة هو جده هرب يعني كان كاسب فاركب المركب فاغومنا في البحث اللي حصل ايه عصيره وموجه وبتاعه وعاصفه فلازم نخفف الحمل عشان ايه السفينه تنجو فايه الحاجه الثقيله اللي ماشي لازمة في الايه ايه, إيه القفنة نرمي فنرمي وايه وندعي بقى ولكن هذا هو الذي يمكن ان قال والله ما هذا إلا الذي يمكن إليه النبي محمد صلى والله عليه وسلم والله هذا هو الذي يمكن ان يكون الله هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يمكن ان يكون هذا هو الذي دي في يمكن ان اللي هذا هو الذي يمكن اللي يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن كان يمكن ان يمكن ولا يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان فسبحان الله يمكن ان التائم حبيب الله عز وجل الله جل وجل يفرح بتوبة العبد وهو الذي يتوب علىه فتوبة العبد تطع بين توبتين من الرب قال الله عز ثم تاب عليه ليتوبوا إنه التواب الرحيم أول حالة أن ربنا يتوب عليك فأنت توب فيتقبل منك هذه التوبة لو لم يتوب الله عز وجل عليك لن تتوب قالوا سببا اشتوب لو لم يحبك الله لن تستطيع أن تحب الله عز وجل رب تعالى. طبعا نعمل ايه عشان انت ما نعرف اذاك ادعي لا يرد القدر الا الدعاء ادعي ان ربنا يحبك ادعي ان ربنا يتوب عليك ادعي ان ربنا يتوب عليك لذلك اعزز والعاجزين ايه اعجز الناس من عزز عند دعاء الشاهد بيقول لها ما فيها او لما نبدأ في ايه صباح و الكلام عن ايه عن اسم الله التواب. الله عز وجل مو الذي يقبل التوبة ايه المغروض ان انت جاي الوقتي او ادى ان واحد او هو امرك بحاجه واحد يقول لك مثلا هي هات لي هو, هو الذي يقبل التوبة من عباده يعني ان يقبل من عباده لكن هو الذي يقبل التوبة عن عباده فهو الذي يقبل التوبه أو طبيعي يعني إنها من عباده لكن ده من هو الذي يقبل توبة عن عبادك مش من عبادك يعني عن عبادك يعني التوبة دي تقيلة انت الوحدة مستطرش تشيلها تقبلها هذه تقبلها عنك مش منك منك يعني انت بتعملها كده و واحد هو احد يخلها منك دي اسمها منك لكن عنك دي انت بشهيلها مش قادر ترفعها أصلا له سيتقبلها فتك... عنك ف... ولا المسال العب انا بأضربك فكرة من البشر يعني شتفى حرف الدار هنا فارق بينه ايه هو الذي يقبل توبة عن عبادك ان توبى اصلا صعبه ولا يمكن تقدر عليه الا اذا عانق الله عز وجل عليه هو الذي يقبل التوبة عن عباده كذلك الله عز وجل يتوب عن عباده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانه فلما مفهوم ايضا في التوبه الله عز وجل يعني رغبنا في التوبه لدرجه ان الله الزل في كتابه خاطب الكفار لقد كفر الذين قالوا ان الله بعدها اثلا يتوبون الى الله ويستغفرون يا اتخيل ربنا بيدوم الكفار ان هما الله عز وجل واول ايه بعدها توب اثلا يتوبون الى الله حتى الكفار اللي الله عز وجل ربنا تو. كذلك في الكفار اللي انت بتحاربهم فان ايه فينتابوا فيخوانكم التوبة انت واحد تتحرجوا يعني انت ايه التواقف او صف الجيش وده اصادك المفروض ان هو ايه في مواجهتك فجأة بقى ايه اخوك فيخوانكم فيخوانكم فجأة بقى من واحد اصادك ايه اخواني المنافق ان المنافقين تبدر تتأثري من النار واحد تحت النار فجأة الى الذين تابوا اصلحوا فاولئك مع الامن واحد في درس النار فجاء في وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر معه فالتوبة تنطي من مكان لمكان اخر أي ما حول التوبة التوبة هي التمييز يعني إيه يعني انت ربنا ميزك عن بحاجة مين عدوك ربليش ربليش من صفاته ان هو الرجيم يعني الرجيم يعني من لن تقبل له توبة انتهى خلاص قف على وش الباب ده دوس فوق هو انت معكس سلاح ما يسعد عنده حاجه اللي هو ايه السلاح ايه ربنا سبحانه وتعالى مهما انت عصيت ثم توبت يقبل الله زي توبه فده الواد بالضبط وايل بيتحارب بالديس هو معاك سلاح وانت معاك هو معاك سلاح وانت معاك سلاح ايه السلاح اللي معاك مال مع سلاح التزيين وسلاح الدنيا وسلاح الهواء والأسلحة دي كلها وتلوشواسها وكل دي أسلحة مع مينة؟ مع دول ثم هو يصلط هذه الأسلحة عليه فإذا أنت بسلاح تميز تضبط كل هذه الأسلحة بالتوبة مهما هو عمل معك ومهما أصابك من جروح ومهما أصابك من الخسائر بحاجة عدد تعيد كل شيء كما كان بالأفضل من مكان التوبة فالتوبة سلاح تميز التوبة تقضل من العبد شروط هنقولها ان شاء الله في اخر إيه الجلسه بس ما تضبر بقى بعض العشاء حول معاني التوبة ان من معاني التوبة ان الله الغل تابع لآدم تخيل ان آدم بعد مرضنا خلقه بيدي ان آدم خلق في الملاج اعلى شوف الملاجة شوف, شوف الجنة شوف كل هذا النعيم وراء النار ثم بعد كل ذلك الله غل يحذره من الشجرة ويقلمه بنفسه ثم فين ادم يذل و... ويعص الله عز فبعد كل ده يعني اصلا ليه حنقول الكلام ده لان انت ممكن انت إيه؟ بعض الناس يعني وكثير من الناس اما بينتكس ده بتبقى يعني ايه يقولك حتى اللي بيقع من ايه من, ال... من اعلى الجبل لا يستكر الاسترش فهو دايما اللي ايه اللي جلتز من الاول ويصلي ويتوب الله عز وجل أو في رمضان أو في غيره أو أو أو وبعدين يبدأ يقع يوعق معاقص ثاني يتلاقي حياته كلها يأس وقومت ليه بقى يقول لك مش ذي غيري أنا عرفت أنا شفت أنا دبت فلما اه ما يفعش أفعل دي من مداخل الشيطان هقول له بقى نربع ليه بالكصادية شو سينا يا أبا إنت إيه, إيه وضعك يعني إيه المقارنة باللي انت عملته وبين وضعتين ادم كل ما يصل على جبتين ادم رأى من العلم والله جل فضله على الملائك بالعلم والله عذا جن في الرمى وخلقه بيديه وادخله الجنة وبعد ذلك كله وربنا بنفسه حذره من المعطية بنفسه مش مش حاجة عامة لا ده ربنا اللي كلم ادم على الشجرة بذاتها اللي ما تكلها يشف ومع ذلك اللي عمل ايه؟ اكل من الشجرة وبعد ذا كله فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه طب زي رب انه هو التوب الرحيم لولا الان الله جل هو التوب الرحيم ما تاب الله جل على عدم ولا على غير عدم الله جل تاب على بني اسرائيل كما قلنا بكده قوم مش, مش دين ولا عيسه ولا قلنا بمسال ده حتى مارسات ده ايه ده, ده عبد العيد اشرقوا بالله جل يعني خلاص ده, ده ده الفعل اللي هو لا يغفر اصلا ثم تابوا الله جل تابع عليكم انه هو تواب رحيم يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب القفاص فادى على الله ان القفاص ما هو وازعل ويحفر حفره خمسه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ايه مع مع الدفاع المشكين رجع لورا فوقع في الحفره صلى الله عليه وسلم فاقتنط رأسه بحجر فكسرت رباعيته وشج رأسه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكلح قوم تجه نبيهم فننذل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول من يقفر له ومن لا يقفر له ويقول كيف يكلح قوم من شجل نبي خلاص بخلص فتهلك فقال له الله عز وجل ليس لك مش دي مش ديك ربنا بس يقول ليس لك من الأمر شيء يعني أنت ممكن تشوف لأد شاب ضايع في الضياع يعني بيعمل كل المعاصي اللي انت ايه عارفها واللي مش عارفها تقول ده ممكن ان يخل المسجد مش ممكن ليس لكنها مش انت اللي تقول تشوف مثلا الزبط الدورة هو عمل ايه يعزف الواحدين ويعني كل ده تقول ده ممكن يخلش الجنة ده انت مالك انت ده ممكن بكرة ومن افضل الناس ما تعرفش فليس لكن الامر شيء ان يتوب عليهم او يعزبهم فانهم ظلمون ولكن ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم كذلك انما توبته على الله على الله يعني اصلا برضو برضه الجر هنا لا دور كبير كان المفترض او المتوقع انما توبته من, من الله هي فرض من الله لكن اشوف حرف جر انما توبته على الله يعني على الله يعني انت ممكن الناس تقول لك ايه انا نفسي مش هتبقى ش قادر يا هو اصلا التوبة دي مش مش مش عليك يعني مش عليك ان يعني تتابعها بتاعتها والعيب بتاعها ده مش عليك ان انت تتحمله لان مش هتقدر تصيف اصلا مكنين اللي عليه التوبة انما التوبه على الله الذين يعملون السيئات بجهالة ثم يتوبون اذا توب فالتوبه طالما ما تقولش ازاي هي على الله انت هت انت لا تسبق قدرتك ولكن تتوب بقدرة الإعزاء أنت لا تتوب بعنك ب... ولا ب... بقدراتك البشرية ولا بترتيبك ولا هو مش ربنا أمرك صح؟ إيه فيه آية حظمة أو سعك فيه من فهمها غلط اللي لا يكلف الله نفسا إلا فينك ست يجي تقول له كده يقول لك لا يكلف الله لا هو أنت... أنت عكس الموضوع. إذا علمت أن الله كن فقد واسعك مش العكس بقى تقولك ربنا هو يقول تقول لي لا لا لا ده العكس اذا علمت ان الله ذلك لفت فعلم يقينا انك ستقيق ده فربنا كتير من الناس مثلا بيشخصيه تيجي تقول له مثلا بطل يقولك انا مش قادر قول له ربنا اللي يكلف الا وسعك وطالما ربنا كلفك يبقى انت تساعده انت تقدر لان انا مش مصدق كلام ربنا وطالما ربنا امرك انك تبطل يبقى انت تقدر خلاص امر ربنا كلف ولا يكلف الله نفسا إلا ايه فاطلا ربنا كلمفك ناس كثير جدا بتعاني من معيين مشكلة التكرار. ان يقولك ايه هو هايتي ما نفشو استوى يعني يقولك انا أنا توبت ورجعت توبت ورجعت توبت ورجعت فأنا ما عادش فصل مش قادر ابطل وانا الزنب بقى في دمي وأنا بيتمد من الزنب ده وانا مش قادر بطله والموضوع خلص زعل يعني أنا يعني ما عادش الزنب ده خلاص يعني ممكن أتوب من حاجة ثانية أدخل أو شيء لا الله جل طلامة كلفك انك توب من ده ونغيره يبيه يبيه نتصدر. إزاي إنما التوبة على الله. يصدق الله هزك لو صدقت الله عز وجل تريد التوبة وأنك عازم على التوبة لو الله عز وجل هذا موضوع الله عليه وسلم الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم تابع على ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو النبي صلى قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما على هذا طبيعتك يضرب سامنا هنا، ويخرج من هنا، فاموت، فيدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق لهاذك؟ لا لواي أو الصف ولا ولا ولا. لا، الله حق هذا. أصدق لهاذك. ثم جاء هذا الرجل فيأول وقدره بحيث في أول معركة، وقد درد حيث وأشار. فيروي أن هذا متجاوز موضع إصبع، يعني لما هالطابع كذا سام جد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو. قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله صدقه الله ما ايه واحد بيقول انا نفسي ومشادر اقول ان انت كذب انت لو سبط لله انك عايبت وتسبت ما بام انتهى لكن انت كذبت ان شاء كذلك الله عز وجل فتح باب التوبة لكل احد كما ما كفار و قولنا المنسقين كذلك الله عز وجل يعني ناس يقول لك, إيه؟ يقول لك يعني يخاف يقول لك يمكن ايه ربنا يريد انه ينتقل مني ربنا يريد انه ي... يعني يقولون لا الناس يعني ان الناس يقولون ان تعرف ماذا ان الله منك ان الناس والله يريد الناس يقولون ان يتوب يقولون الله يريد ان الناس يقولون ان الناس ان الناس يريد ان الناس يقولون ان الناس ان الناس يقولون ان الناس ان واللسارق ده وهتضرب ايده مش مش في الفعل يعني مش كان ايه ماشي فلقى حاجه لا سارق او يكون سارق مصابا والسرقه انت شروط الايه مش حاجة. شروط الصارك الايه دي تكون تتحرج يعني عايزين الشوط الايه عشان الحاجات الشوط سارق كويس المهم اللي عليها يعني ده الشوط في الله الحدود والديات ده من أصلاً المشاكل اللي عند الناس ان هي مش فاهمه الحرده متطبقه تطبق ازاي لا طبعا مهم في الأشياء دي شروط معينة المهم الشاهد واحد سرق سرقه هتقطع عليها يده يبقى تتوفى الشروط دي كويس. فبعد يتصرق الله جل يقول فمن تابا بعد وصرقة وصرقة وصرقة في يومها جلالما يكسب عن كلام من الله بعدها في الأهل بعدها يقول فمن تابا بعد وصرقة وصرقة فإن الله يتوب عليها حتى الثالث دوت انت بصر السرق عن خانت لو حرامي ده تبصله ازاي حنا الله يعني حتى هذا الصارق ربنا بيقول له فمن انتهز من بعض النية وأصلحها فإن الله يتوب عليه كذلك تخيل بقى من أعظم ذنوب التاريخ من أعظم منشأة من أعظم ذنوب التاريخ الناس التي لكن لم عبد بس لاش في هذا الفكر غير بعد هذا الفكر بفضل الله جل وعلا ولو لفضل الله عليكم ورحمته هو وأن الله تواب حكيم يقول الوسي في تفسير الايه كان اللي هيحصل قالك حذف الجواب جواب لولا ديت حذف التفخيم يعني لولا فضل الله عز وجل لولا فضل الله عليك ورحمه وأن الله تواب حكيم ما قالكش ايه اللي كان كان كان الكلام فرض ساعه دول هيقوم عليهم وكان ممكن ينزل عليهم من السماء وكان ممكن وكان ممكن وكان ممكن, وكان ممكن, وكان ممكن ربنا ما قالكش ايه عشان تخيل انت بقى لانه يجب ان يعني حاجات من جدا هناك من يكون الله من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من طب هناك واحد يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون طب من يكون هناك من يكون في الاخر ربنا له انه يتوب والذنب هينمحي من صحفته وهيموت والذنب ده مش موجود طب كان نزلت اي واحد ذنب زلزلت ربنا قال لك ايه وأن الله تواب حكيم يعني الله زل ما يقولك طب ربنا تواب طب ليه يقعد بخلي الناس تواب في ويرجع يتوب عليهم طب ما كان لاش غزمة لا ولا فعال الله رجل كلها عدل وحكمة يقول لك وأن الله تواب حكيم ربنا لما قدر عهم الزنوب ثم تابع عليهم كان ذلك لحكمة طب ايه الحكمة ايه هو لم تزجر بس ايها ممكن نتضبر فيها منها مثلا انه ممكن مثلا يعني حتى يقوله رب ذنب او رثة ذلا وانكسار خير من طاعة او رثة عزة مستفار يعني ممكن فلان ده شايف نفسه خلاص انا ولي ده انا بس مستدق ايه مرحلتين كده يعني لو كان فين نبوة كان زمان بيت نبي يعني انا خلاص انا هو صلاة شايف نفسه انه خلاص بقى ايه عبد زاهد ذكاء خاشع يعني كل المقامات ده عنده فعلم ربنا يبتالي بزمد ينتصر ثم يتوب الله عز جل عليه فيقابل الله عز جل وقد شفاهه من هذه الأمراض لو لا الزمد ما كانش ايه شوفي يعني وكثير يعني مجيبت هنقول يعني ايه دي ممكن حاجة بالحاجات اللي بقولك ممكن تحصل حاجات كتير ممكن انت مثلا بعض الناس يبتل مثلا في تبدأ تلتزامه بمغير كثير جدا مشكل في البيت، مشكل في كليه، ومشاكل مع الجيران، ومشاكل مع الاصحاب، ومشاكل مع مش عارف ايه، ومشاكل مع ال... يعني 100 مشكله. ف ممكن تكون من يعني من فوائد او من حكم هذه الاشياء انه في يوم من الايام ربنا هيعينه وتجاوز كل هذه الصعوبات. فيكون هو مرجع للناس كل اللي عنده الصعوبات دي بعد كده. كل اللي بقى اللي كان عنده مشكلة مشكله معاه ويرجع له اعمل ايه؟ لأنه هو تجاوز والله هذه المطاع وكل اللي كان عنده مستلم على جرن ويرجع له كله كان فربنا لما يستعمله في يوم من الام في تربيه ايه في تربيه المتربين يعني وتابينه الله يبقى عنده موسوعة في الخبرات مع تعامل مع هذه المشاكل فتبقى من فوائد ان هو في هذه المشاكل ان ربنا كان بيربيه انه هياخد بيد الناس في يوم من الايام انه يتوب يتوب من هذه المشاكل فدي كلها من ايه من فوائد اما الجل زلم قرنا اسمه تواب اسمه الحكيم كذلك <عزيزي> قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله الغل يبسط يده بالليل ليتوبى مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوبى مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ومن حيث جميلة جدا يعني يعني تطغس الرجاء في قلوب المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ان المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا اذا ذكر ذكر الحديث فيه مهم جدا يعني اعتراض واحده بس منها ان الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث وتكلم عن ان المؤمن لابد يقع في الذنب قالك إيه إن ان المؤمن خلق مفتنا توابا وده ضابط وده الفرق بين المؤمن وبين المنافق وبين العاصي المؤمن بيقع في الذنوب لان كل الناس إيه تقع في الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فكل بني آدم خطاء ايه الفرق بين المؤمن وبين العاصي وبين المنافق وبين الكافر الكافر لا يشغل الذنب هو مش فارقه معاه اصلا هو بيعمل ذنوب اصلا عادي هو كله عنده سواء هو اهم حاجه شهواته بنيته لان هو كافر اصلا المنافق جنوبه بيرتب لها يعني الذنب ما على قوين كده لا ده هو عارف صح وعارف الغلط وعمال بيرتب وعمل الزنب في الخفاء وعمله ويظهر جميع الناس وأهم حاجة عند الناس الناس ما تشوفهش والناس ما تعرفهش ونفضل يوزن من جميع حد يعرفه ده المنافق المؤمن لا المؤمن مفتنا يفتن لكنه إذا كتن تواذى مفتنا تواذى الزنب مش أصل حياته لكن دي عرضه وبيحاول يتجنبه كبيرا ما يستطيع ثم لأنه من البشر يخطئ يخضر فالأخطأ الله لله وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير وَخَبَّعِيْنِ التوابون من اخر ما اعطم به شروس التوبة او كيف نتوب شروط التوبة هنذكر منها بعضها يعني بشروس التوبة كتير ايه مش كتير بس يعني بعض المصنفين بيختلف فتصمون شروط التوبة فمسلا اين في شرط هنقوله هو مثلا اول شرط الاخلاص كما الاخلاص ده شرط في كل عمل بس هو ليه ماذا يعني خاصه في التوبة يعني ساعة كتير من الناب يعني ده من د اللي بيوصل لاخلاص احيانا ازاي ناس كتير جدا واحد مثلا ايه بيعمل ذنب فالذنب ده بياثر مثلا على مكانته الاجتماعيه هو مثلا راجل مثلا وقت او دكتور او مهندس او طالب جامعي او اي حاجة فبعد ما كان في هو فممكن ايه الوقت ايه او دكتور راح و... فمعدش ينفع يعمل ايه بتاع زمان ايه يسيب ده, ده لم الله ده لكنه لم, ايه؟ لم لما نتابع عن فرقه ايه مش في اللي جاي خد اللي فات اللي فات مسح ولا ما مسحش ان لله فده ان تركه لغير الله فده مش ساتر ده بس ترك الذنب لكن اللي فات لسه مكتوب فا اول شروط التوبة الاخلاص ثاني شرط على اللي الندم والندم ده كما ابن متقين هو ركن التوبة الاعظم ليه ركن التوبة الاعظم لأنه الدافع لكل البعض كثيرا ولن تجل على وجه الأرض الإنسان يعطي الله عز وجل إلا وفي قلبه من الضيقة قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يعني ضنكة أبعرفت الضنك هو الضيق لأيه دايما في ضيق ضيق الرزق ضيق في الأمن ضيق في العيش ضيق في السعادة ضيق الصبر انت رايح حتى الشباب بين على ربنا اكتر كلام الشباب حتى هتلاقيه دايما هي بيقولها بيقول لك انا أنا انا مقفول أنا م... وهكذا لقيت نور مخنوق ما هو اللي ما هو اللي قبله برضه ذنوب فلذلك الكلمات دي كلمات يعني الشباب مش بيقولها إيه كلام او ما في كلام بيقولوا كلام بس الكلام ده كلام بجد بيقول لك من مخنوق أنا دي فعلا هو مخنوق, وفعلاً مخنوق ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشه كذلك عذاب الجنون ده عذاب صعب يعني تلاقي دايما ايه الشد مثلا اللي هو يعني بهي عن فضل عذاب الجن مثلا ايه مش عارف ذاكر اهم دي ده مش عارف ذاكر يعني ايه, إيه؟ لك وارجع أغنية. نفسه مخنوق اكتر مكان قبل الاغنيه يقول خلاص فيلم وارجع يرجع مخنوق اكتر مكان قبلها يقول خلاص هنزل اخرج وارجع وهكذا عذابا كلما اذنب زاد الضيق وزاد الضنطة في حياتي المهم عشان ما نطلقش عليكم النقطة الاولى اللي هي ايه النقطة الثانية الندم على ما فات النقطة الثالثة وهي في الواقع بقى في الحالي اللي هي الايه الاقلاع عن الذنب اللي فات نتيب أنا, انا ندم في الوقتي انا مقلع في اللي جاي العزم على قلة تعود ودي من اهم واخطر شروط التوفي يعني كثير من الناس يقولك انا ايام توت وارجعت وياما بطل ورجعت وياما وياما وياما ويام ويام ومفيش فايده لحد ما يوصل لايه مفيش فايده سورة الحسن جاء رجل الحسن وقال له ارايت اذنب قال يكتب الذنب قال فين توب قال يمحى قال تنعد قال يكتب قال فين توب قال يمحى قال الكلمه بقى اللي المعظم بيقول يستحي احدنا ان يتوب وقد عاد يعني يقول له يقول من قطر ما توبت وريه قد مكسوف قول يا رب انا بقيت مكسوفة اقول يا رب انا اتوب لان انا عارف ان انا ايه هرجع فالحسن قال له ايه قال وضح الشيطان لو ظفر منكم بهذه يعني الشيطان دي وصلت لايه لهذه النقطة وهي الياس من ايه من رحمه الله عز وجل ليه لان احنا زي ما قلنا قبل كده عشان نفهم التوبة التوبه هي ايه سلاح التميز فالسلاح اللي انت معاك ومش مع الشيطان هو ايه فهو نفسه يعمل ايه يوقع السلاح من ايدك يقنضك من التوبه يبقى ايدك خلاص توبتي مش نافعه فانت ترمي السلاح دا خلاص بقى هو الايه أقوى منك فيظل يضربك ويحاربك بالتزيين وبالهوى حتى تتمادى في الزنوب وتصل والعزب الله إلى مراتب بعيدة من الزنوب والصغير تجرب إلى كبير وكبير تضرب إلى البدعة وتجرب إلى طفل والعزب الله فالمهم الشاهد النقطة الثالثة في أو الرابعة في التوبة أو مشروط التوبة هي العزم على لها تعود بقى شرطين رب المظالم أن تتحلل المظالم في الدنيا والشرط الأخير أن تقطع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه فمتى تقبل التوبة؟ اه، في وقتين حاجة عامة وعلاقة خاصة العامة إنه هو حديث الناس إن الله يقصد يلاه بالليل ياتوبة مسيء النهار ويقصد يلاه النهار ياتوبة مسيء الليل حتى تطلع الشمس من غربه في يوم الجمعة وتطلع الشمس من خلاص ما كان ذنوبك وما كان ندمك وما كان إقبالك على الله ما عادش فنون الوقت الثاني ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر طمتها هذه الغرغره يعني ترعون عندما جيتوب هو خلاص دقى بيغرغ والغرغره بتساوي قيام القيامة بتساوي معينة العذاب الثلاثه اللي تقبل عندهم التوبة ففرعون لما عاين العذاب جيتوب ربنا قال له قال انا وقضى عصيطة قمنا كان رصيده اسود وسبب التوبة الحاد ما عادش تقبل التوبة على النقيض سيدنا يونس صلاط من الحود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 ممكن بعد عشرة ممكن بعد شهر ممكن بعد يوم ممكن الوقت حلم ممكن ما عادش يخرج من مسجد النظر ممكن قبل ما نقيم الصلاة كن كل يوم صح ومصح. او مش كلنا ممكن كل واحد مننا يكلم نفسه ان هو الواحد يعني ممكن انا موت الوقت ممكن انا ملحقش اطل المغرب، وممكن يكون اخر مجرب في حياتي فلذلك يبقى متى تجرب علينا التوبة الان التوبه من العبادات اللي بيبع على الحوخ ان انت مطالب التوبه فور الزمن فانت الان مطالب التوبة عن كل ذنب فقبل ما نقوم خلاص احنا نحاول نستحضر كده ان شروط التوبة كلها شروط قلبية رقم واحد يعني نستحضر نحاول نستحضر نحن نحن نخلص نحن من الان نظر كل الذنوب اللي عزيز. ونندم على كل ذنب ونقلع ونقلع عن كل الذنوب اللي احنا عملناها كل الوقت رابعا ان نعزم الا نعود منذ ان نصلي هذه الصلاه إلى يوم القيامة إلى أي ذنب مما ارتقبناه أبشر لو أنت حققت هذه الشروط وردت المظالم أن هذه الذنوب قد بدلت حسنات مش بس تشارك لا تبدأ الحسنات نسى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم نتائبين وأن يتوب الله عز وجل علينا وأن يغفر لنا ورحمنا أنه ولي ذلك والقادر عليه وأن جعلنا الذين اتبانوا وقالوا فيتبانوا حسنا وصلى الله نبينا محمد وعليه صحيح وعليه صحيح ورحمة